قالوا نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنبه زعيب قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ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 116. برؤبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين